فاكهة و ا ل ن خ ل ذ ا ت ا ل أ ك م م ا و ا للعلوم ح ب ذو ا ص الاسلاميه ر ن فبأي ا س م ن ص ص ل ا ل ك ا ل ف خ خ ا ر و ل ق ا ل ج ا ن ى ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي فبأي ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان يلتقيان آلاء آلاء لا مرج ر ب ك م ا تكذبان يخرج م ن ه م ا ل ل ل ل ؤ ؤ و ا ا م ر ج ن فبأي آ ل ا ء ر ب ك تكذبان م ا و ل ه الجوار المنشآت ف ي ا للعلوم ب ح ر ك ا أ ا ل ا ك ل ا م ي ه ا ع ل ي ه ا فان و ي ب ق ى وجه ر ب ك ذو ج ه د ع و ا ا ل إ ك ر م ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن يسأله م ن في ا ل س م ا و ا ت و ا ل كل أ ر ض ي و م هو ف ي شهر كل يوم هو في شان ر فبأي آ ل ربكما ت ذ س ن ف ر غ لكم ب أ ي الاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها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 ي ر س ل ع ي ك ه ا ل ا ه د ت ص ر ا ن ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا ت ك ذات ب ن فإذا ش ق ا ل س م ا ء ف ك ا ن ت وردة م ا ن ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا تكذبان ف ي و م ئ ذ لا ي س أ ل ع ن ن ذ ب ه إنس و ا ج ا ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ه ف ؤ خ ذ ب ا ل ن و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 آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ب آلاء ر ك موسوعه النابلسي ف ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن د و ا ت أ ف ن ا ه ف ل ا ء ربكما تكذبان فيهما من كل ف ا ك ه ة زوجان ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان متكئين على فرش ب ط ا ئ ن ه ا من استبرق و ج ر ا ل ج ن ن ت ي د الجنتين دان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمئهن انس قبلا ل ه م و ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آلاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء جزاء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 موسوعه ا ل ن ا ب ل ف ي ه فاكهة م ا و ن خ ل و ر م ا ن فبأي آ ل ا ء ر ب ك م ا تكذبان ف ي ه ن خيران فبأي ب آلاء ر ك م ا تكذبان ح و ر م ق س و ر ع ي ا ل خ ي ا ف ب ل س ي للعلوم الاسلاميه جان فبأي م ت ك ئ ي ن على رفرف خ و ر و ع ذ ه النابلسي للعلوم الاسلاميه